بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد, محمد بسيوني يقدم مع تفسير, تفسير سورة البقرة من قوله, قوله تعالى. تعالى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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واتبع نهجه وقد فأثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 كما ذكر رب العالمين جل وعلا في بداية هذه السورة الكريمة ثم تحدثنا عن صفات الكافرين ثم تحدثنا عن صفات المنافقين كما تحدث رب العالمين جل وعلا في هذه السورة قسم ربنا جل وعلا في بداية هذه السورة الناس إلى ثلاثة أقسام القسم الأول مؤمنون خلص أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الخلص مؤمنون خلص نعم ذكرهم الله في أول سورة البقرة ثم القسم الثاني كفار خلص أعاذنا الله وإياكم منهم في آيتين ثم تحدث ربنا جل وعلا عن المنافقين في ثلاث عشرة آية وقسمهم إلى منافقين خلص وإلى منافقين مترددين أعاذنا الله وإياكم من النفاق وضرب لهؤلاء مثل وهؤلاء مثل ضرب للمنافقين الخلص مثل ناري وضرب للمنافقين المترددين مثل مائي كما سيأتي معنا الليلة إن شاء الله تعالى المنافقون الخلص هم الذين ضرب الله لهم المثل الناري فقال سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا من هؤلاء المنافقون الخلص مثلهم كمثل الذي استوقد يعني ايه اوقد نارا كقولك استجاب يعني بمعنى أجاب فاستوقد يعني أوقد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم قال تعالى عنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون نسأل الله العافية إبقى لمن ضرب هذا المثل الجواب هذا المثل مضروب للمنافقين فالمنافق كمستوقد النار كالذي أضاء نارا أخرج الطبر بإثناد حسن عن قتادة رحمه الله وقتاده تلميذ من؟ تلميذ من الصحابة تلميذ من؟ عبد الله بن مسعود أحسن قتاده هو من كبار التابعين في تفسير القرآن الكريم أخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود ولعلنا أصلنا ذلك في أصول التفسير قبل أن نبدأ في تفسير القرآن وقلنا مجاهد وهو من كبار التابعين في التفسير أخذ التفسير عن من؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابقى حينما تقرأ في تفسير الطبري أو في تفسير ابن كثير مثلا قال مجاهد من مجاهد؟ إنه تلميذ من؟ ابن عباس قال قتاده من قتاده؟ تلميذ عبد الله بن مسعود طبعاً قتاده وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري ولد أكمى أي أعمى وكانت له حافظة قوية كان يقول عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد علي وما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي كان يحفظ من أول مرة ومن أول وهلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومجاهد الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس يقول عن نفسه عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها ما معنى هذه الآية ما مراد الله تعالى من كلامه قال عنه سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به فحسبك بإمام من الأئمة فحسبك به اعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه قال عنه الذهبي في آخر ترجمته توفي بمكة وهو ساجد مجاهد عاش مع القرآن فحتما سيموت وهو في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى توفي بمكة وهو ساجد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه من عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة حتما سيبعث على هذه الطاعة ابقى قتاد تلميذ من؟ ابن مسعود ردي الله عنه يقول في تفسير قول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون قال إن المنافق يتكلم بلا إله إلا الله يقول أمام الناس أنا مسلم أنا مؤمن بقول لا إله إلا الله فأضاءت له الدنيا فناكح بها المسلمين يعني بلا إله إلا الله وغاز بها المسلمين ووارث بها المسلمين وحقن بها دمه وماله فلما كان عند الموت سُلِبَها المنافق نسأل الله العافية لأنه لم يكن له أصل في قلبه ولا حقيقة في علمه وقد نحى بعض المفسرين منحاً آخر فقالوا هذا مثل ضربه الله عز وجل للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفي يعني الغنيمة فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سليب صاحب النار ضوءه نسأل الله العافية قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا طب ما وجه الشبه بين المنافق ومستوقد النار يقول تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ما وجه الشبه هنا بين هذا المنافق ومستوقد النار الجواب قال العلماء وجه الشبه في ذلك أن المنافق لما قال في أول الأمر لا إله إلا الله وعرف الحلال والحرام كمستوقد النار لما أوقدها أضاءت له ما حوله فأبشر ما ينفعه مما يضره فلما أن ذهب نورها عنه بقي متحيرا لا يدري أين يذهب ولا كيف يتحرك فقد رأى بعض أماكن الأمان وبعض مواطن الخطر فيخشى إن سار في الطريق الذي ظن أنه آمن كان خطرا فبقي متحيرا مترددا لا يدري كيف يصنع فكذلك المنافق لما نقض لا إله إلا الله ضل الطريق عن الحلال والحرام والتبست عليه أموره وبقي متحيرا مترددا كما قال تعالى فهم في ريبهم يترددون ذهب الله بنورهم طب لماذا لم يقل بنارهم؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله به بنورهم ولم يقل بنارهم الجواب قال بنورهم ولم يقل بنارهم لبيان شدة الأذى والعذاب الذي لحق بالمنافق فنقضه لا إله إلا الله لم يذهب لانتفاع بها فقط بل جلب له ضررا فوق عدم الانتفاع به فكذلك مستوقد النار أوقد النار والنار كما تعلمون تحمل إشراقا وإحراقا فهي تضيء للناس وفي نفس الوقت تحرق أيضا وتحمل دخانا مؤذيا كذلك فلما ذهب الله بنور هذه النار بقي منها ما يحرق وما يؤذي فازداد المنافق هم إلى همه وغماً إلى غمه فيا ليته كان في ظلمات فقط بل جاء في هذه الظلمات ما هو أخطر منها وهو إحراق النار التي أوقدها بيديه ودخانها المؤذي فكان كل ذلك وبالا عليه ونفس البلية يقع فيها المنافقون في الآخرة نسأل الله العافية لما يقسم النور في يوم القيامة فيعطى كل النور فيطفئ الله جل وعلا نور المنافقين وهم أحوج ما يكونون إليه فيقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم وأيضا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إجابته على هذا السؤال في تفسيره القيم يقول قال بنورهم ولم يقل بنارهم لأن النار فيها الإحراق والإشراق فذهب بما فيها من الإضاءة والإشراق وأبقى عليهم ما فيها من الأذى والإحراق وكذلك حال المنافقين ذهب نور إيمانهم بالنفاق وبقي في قلوبهم حرارة الكف والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم قلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وثمومها ووهجها في الدنيا فأصلاها الله تعالى يوم القيامة ناراً مؤصداً تطلع على الأفئدة نسأل الله العافية طب قد يسأل سائل آخر فيقول طب لماذا قال الله تعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم لماذا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم الجواب قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا سر بديع وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى فإن الله تعالى مع المؤمنين اللهم اجعلنا منهم يا رب كما قال تعالى إن الله مع الصابرين قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية الله إن الله معه طب هل هذه المعية تكون لهؤلاء كلا والله ذهب الله بذلك النور وهو انقطاع المعية التي خص بها أولياءه فقطعها الله بينه وبين المنافقين فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم فليس لهم نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا ولا من قوله كلا إن معي ربي سيهدين هذه المعية ليست مع هؤلاء وليست لهؤلاء فقال تعالى ذهب الله بنورهم فالمعية الخاصة لا تكون للمنافقين بل إنها تكون للمؤمنين الصادقين أسأل الله إن يجعلنا من هؤلاء قال تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون طب لماذا أفرد الله النور؟ وجمع الظلمات فقال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الجواب قال العلماء أفرد النور لأن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم وجمعت الظلمات لأن طرق الباطل متعددة ويؤيد ذلك قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل وقال بعض العلماء في إجابته على هذا السؤال أفرد النور؟ لفضله وجمعه الظلمات لنقصها واستدل من قال بهذا القول بهذه الآية أو يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون فأفرد اليمين وجمعه الشمائل ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فالنور واحد والظلمات متعددة وقيل أفرد النور لفضله وجمعت الظلمات لنقصها قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هل يصح أن يضرب للجماعة مثل بالواحد يعني في دليل من القرآن على أن يضرب للجماعة لمجموعة مثل بواحد الجواب نعم من ذلك مثلا قول الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أيضا كقوله تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كإيه؟ كالذي يغشى عليه من الموت فيصح أن يضرب للجماعة مثل بالواحد فهنا ضرب الله في هذه الآية مثل للجماعة بالواحد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ظلمات ماذا؟ ما هي الظلمات التي بقي فيها المنافق؟ الجواب ظلمات الشك والكف والارتياب والنفاق نسأل الله العافية في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم عن استماع الحق لأنهم لم يقبلوه وإذا لم يقبلوه فكأنهم لم يسمعوه والصمم معناه الانسداد هذا معنى الصمم صم بكم عمي بكم كل صم عن استماع الحق بكم عن النطق بالحق بالخير والإيمان فهم لا يتكلمون به عمي لا بصائر لهم يميزون بها بين الحق والباطل إبقى صم بكم عمي صم عن الحق فلا يسمعونه عمي عن الحق فلا يبصرونه بكم عن الحق فلا ينطقون به قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فلما كانوا فلما كانوا غير منتفعين بسمعهم وأبصارهم وألسنتهم وأفئدتهم وصفوا بأنهم إيه صم بكم عمي وهذا كما قال الله تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة كما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال تعالى أيضا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها قال الله تعالى سُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ يعني لا يرجعون عن ضلالهم ونفاقهم ولا يرجعون إلى الحق والإسلام والهدى والإيمان ولا يرجعون إلى التوبة والاستغفار نسأل الله العافية فهم لا يرجعون طب ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذا المثل من هذين الآيتين فضرب الله هنا مثل للمنافق بمستوقد النار وقلنا هذا مثل ناري طب ما هي الفوائد التي نستفيدها من هاتين الآيتين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم قال بعدها صم بكم عمي فهم لا يرجعون قال العلماء من هذه الفوائد أولاً بلاغة القرآن حيث يضرب للمعقولات أمثالاً محسوسات الشيء المعقول الذي يعقل يضرب له مثل بشيء محسوس لتقريب المعنى لأن الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من الشيء المعقول لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدا كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب أيضا من هذه الفوائد ثبوت القياس وأنه دليل يؤخذ به لأن الله أراد منا أن نقيس حالهم على حال من يستوقد وكل مثل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس هذه قاعدة عند العلماء كل مثل يضربه الله في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس فالله سبحانه وتعالى أراد تقريب المعنى وأراد أن يثبت لنا قضية القياس وهذا أمر في غاية الأهمية القياس عند الأصوليين أيضا من هذه الفوائد أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور لقوله تعالى كمثل الذي استوقد نارا فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل إليها يتضاءل ويزول لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمسلمين من حيث النسب وأعمام وأخوال وأقارب فربما يجلس إلى المؤمن حقا فيتكلم له بإيمان حقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان ولكن سرعان ما يزول يعني هذا المنافق يقول لك أنا مسلم أقول لا إله إلا الله يجلس بجوارك ويتكلم معك عن الإسلام وعن الإيمان وعن العقيدة والتوحيد ولكن سرعان ما يزول كل هذا إذا خلأ برؤاسائهم وبشياطينهم من الكف انقلب وتغير لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء كما بين الله تعالى في هذه الآية إن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا إلى الكافرين ولا إلى المؤمنين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء سرعان ما يزول هذا الإيمان أيضاً من هذه الفوائد أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق بدليل قول الله تعالى فلما أضاءت ما حوله فالإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين وهي أوسع ما تحدث الله به عن المنافقين قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم نسأل الله العافية أيضا من هذه الفوائد أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت الظلمة الشديدة بل الظلمات في قلوب هؤلاء أيضاً من هذه الفوائد أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم قال ذهب الله بإيه؟ بنورهم كأنه أخذه. كأنه أخذه قهراً نسأل الله العافية ذهب الله بنورهم طب إن قال قائل أليس هذا دليل على مذهب الجبرية؟ أن الإنسان مشبور على أعماله أليس هذا دليل على مذهب الجبرية الجواب لا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن هذا الذي حصل من رب العباد بسبب هؤلاء بسبب صنيعهم هم وتذكر دائما قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغهم هم الذين بدأوا فهذا بسببهم بصنيعهم بعملهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم حتى يتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فإنما ذلك بسبب منه بسبب من العبد أيضا من هذه الفوائد تخل الله تعالى عن المنافقين لقوله تعالى وإه وتركهم من الذي تركهم إنه الله سبحانه وتعالى تركهم يعني تخلى عنهم يتفرع على ذلك أن من تخلى الله عنه فهو هالك من تخلى الله عنه فهو هالك ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح لقوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون أيضا من هذه الفوائد أن هؤلاء المنافقين أصم الله تعالى أذانهم فلا يسمعون الحق ولو سمعوا من ويجوز أن ينفى الشيء لانتفاء الانتفاع به كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أيضاً من هذه الفوائد أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم، وأيضاً أنهم لا يبصرون الحق كالإيه، ومنها أنهم لا يرجعون عن غيهم، لأنهم يعتقدون أنهم محسنون، وأنهم صاروا أصحاب للمؤمنين وأصحاب للكافرين. هم أصحاب للمؤمنين فين؟ في الظاهر. وأصحاب للكافرين فيه في الباطن ومن, ومن استحسن شيئا فإنه لا يكاد أن يرجع عنه هذه بعض الفوائد التي ذكرها العلماء في هاتين الآيتين ثم قال الله تعالى ضاربا مثلا آخر مائيا عن المنافقين أيضا فيقول أو كصيب من السماء أو هنا للتنويع والله تعالى أعلم من العلماء من قال الكاف هنا حرف تشبيه والتقدير يعني مثلهم كصيب والصيب يعني المطر النازل من السماء والمراد بالسماء هنا يعني العلوم أو كصيب من السماء وقال البعض الآخر وهو الراجح والله تعالى أعلم أو هنا للتنويع أو كصيب من السماء يعني من المنافقين من مثله مثل الذي استوقد نارا ومنهم من مثله كمثل أصحاب الصيب يعني أصحابه المطر والذي شجع على هذا القول أن المنافقين أصناف والكفار أيضاً أصناف وأهل الإيمان أيضاً قسمين كما بين الله تعالى فأهل الإيمان منهم السابقون المقربون ومنهم الأبرار أصحاب اليمين كما ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون ثم قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفي ختام السورة قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فإيه فسلام لك من أصحاب اليمين وأهل الكفر ذكرهم الله تعالى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 يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سعاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فهذه الآيات في كفار جهل وكفار يحسبون أنهم يحسنون صنع إبأقسم الله إيه الكفار وكذلك أهل النفاق هنا منهم من مثله كمثل الذي استوقد نارا ومنهم من مثله كأصحاب الصيب يعني كأصحاب المطر مثل المنافقين كمثل أصحاب المطر فالذي نزل من السماء أو هذا الصيب الذي هو المطر الذي نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق طبعاً نعرف أولاً ما هي هذه الظلمات وما هو الرعد وما هو البرق قال تعالى فيه ظلمات ورعد وبرق الظلمات قال العلماء هي ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والدليل على أنها ظلمة الليل هنا قوله تعالى بعد ذلك يكاد البرق يخطف أبصارهم وقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وهذا لا يكون إلا في الليل والثاني ظلمة السحاب لأن السحاب الكثير يتراكم بعضه على بعض فيحدث من ذلك ظلمة فوق ظلمة والثالث ظلمة المطر النازل لأن المطر الذي ينزل من السماء له كسافة تحدث ظلمة كما قال علماء الجولوجيا هذه ثلاث ظلمات وربما تكون أكثر كما لو كان في الجو غبار فيه ظلمات ورعد وبرق قال العلماء الرعد هو الصوت الذي نسمعه من السحاب أما البرق فهو النور الذي يلمع في السحاب أقول لك الدنيا إيه تبرق شفت كده ضوء هذا في الليالي المنطرة شديدة المطر قل لك ده برء ده لمعان في السماء أما الرعد صوت نسمعه في السماء ويكون هذا من السحاب الصوت الذي نسمعه من السحاب هذا يسمى رعد ويكون هذا في الليالي شديدة المطر فهؤلاء عندهم ظلمات في قلوبهم فهي مملوئة ظلمة من الأصل نسأل الله العافية أصابها صيب والصيب هنا هو المطر الذي هو القرآن هذا مثل يضربه الله لإيه القرآن فالمطر هنا هو القرآن كما قال العلماء فيه رعد والرعد هو وعيد القرآن إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المنافقين وخوفهم منه كأنه رعد شديد وهو وعد القرآن إلا أنه بالنسبة لما فيه من نور وهدى يكون كالبرق لأن البرق ينير الأرض فهؤلاء في ظلمات وراعد وبرق إبقى هذا مثل يضربه الله للمنافقين مثل المنافقين مثل أصحاب الصيب وقلنا الصيب هو المطر الذي نزل من السماء فيه ظلمات وراعد وبرق الصيب هو مثل إيه القرآن والظلمات هي مثل الآيات المشتبهة في القرآن والرعد هو مثل آيات الإنذار والتهديد في القرآن والبرق هو مثل الهداية والنور والحجج الباهرة في كتاب الله عز وجل فحظ أهل النفاق من القرآن هو الآيات المشتبهة التي يتحيرون فيها ويترددون كما قال الله تعالى فهم في ريبهم ايه؟ يترددون متحيرون مذبذبون وحظهم أيضا آيات التهديد والإنذار فهم يحسبون كل صيحة عليهم وحظهم من الهداية والنور البرق الذي يخشون منه أن يخطف أبصارهم من شدة ضوئه فكذلك هناك قاصر النظر لا ينظرون إلى ما في الصيب من نفع عام على البلاد والعباد ولكن حظهم من الصيب الظلمات والرعب والبر وكما قدمنا أن الصيب هو القرآن ودل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إبقى الدليل على أن الغيث أو المطر المراد به في القرآن والسنة القرآن حتى السنة دلت على ذلك فالصيب أي المطر به تدب الحياة إلى البلاد والعباد ويفرح به عقلاء الناس لما فيه من خير وصلاح للبلاد والعباد والشجر والدواب وهؤلاء العقلاء أسأل الله أن يجعلنا منهم الذين حمدوا الله على ما من به من هذا الصيب هم أهل الإيمان الذين قبلوا هدى الله الذي جاء به نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما أهل النفاق فعقولهم ضعيفة لا تدرك ما وراء هذا الصيب من نفع وغاية ما تدركه من هذا الصيب أي من هذا المطر أنه يلوث الأرض. قل لك ده المطر ده بيلوث الأرض. يجلب إليها الوحل والطين ويعطل المسافر عن سفره. هذا غاية ما تدركه أبصار هؤلاء المنافقين. هذا غاية فهمهم وإدراكهم. قل لك المطر هيعطل الناس عن السفر. هذا المطر يجلب إلى الأرض الوحل والطين. ولكن لا يفكرون فيما وراء هذا المطر من نفع عظيم على البلاد والعباد وتنزيل هذا على كتاب الله عز وجل أن المؤمن يعلم تمام العلم ويؤمن غاية اليقين أنما ما جاءه من عند الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كله خير فإذا أمر بأمر سمع وأطاع لله عز وجل وإذا نهي عن أمر انتهى وانكفى وإذا اشتبهت عليه آية قال آمنا به كل من عند ربنا من اللي بيقول كده أهل الإيمان اللهم اجعلنا منهم يا رب فإذا أمره الله تعالى بالحج والعمرة مثلا علم ماذا أعد الله للحجيج من مغفرة الذنوب وأن الحج يهدم ما كان قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحجيج يرجعون من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم وأن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فيقدم هذا العبد على الحج بلا تردد ولا توان. أما المنافق فحظه من ذلك أن يقول لماذا أذهب وأطوف بأحجار وأرمي أحجارا وأهرق دماء وأفارق الزوجة والولد وأضيع أموالي وأفارق أوطاني وأزاحم الناس ويزاحموني كما نسمع من بعض المسلمين للأسف هذا هو حظ المنافق الغبي من هذا الباب هذا حظه هذا كلامه وإذا أتينا مثلا إلى الجهاد علم المؤمن ماذا أعد الله للمجاهدين من الفضل وتكفير الذنوب والخطايا وتذكر فضائل الجهاد وأدرك ما فيه من عزة لأهل الإيمان وردع لأهل الكفر والظلم كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ثم قال تعالى ولينصر إن الله من ينصره ولينصر إن الله من ينصره إن الله القوي عزيز سبحانه وتعالى فيقدم العبد حين على الجهاد وتهون عليه نفسه لله سبحانه وطلبًا لمرضاته ونيل جناته أسأل الله أن يكتب لنا شهادة في سبيله. اللهم آمين أما المنافق فحظه قوله يقول كيف أشرد وأجرح وأخرج من بيتي فأقتل قد تقطع يدي وتفقع عيني وتذهب رجلي وترمل زوجتي وييتم أولادي فيدع الجهاد غافلا عما وراءه من ثواب عظيم وأجرٍ كبير من الله سبحانه وتعالى ولو أتينا مثلاً إلى الصوم علم المؤمن ما فيه من فضل وأيقن بالثواب الوارد فيه وأن صاحبه ينادى يوم القيام من باب الريان وأن الصوم يورث التقوى وأن الله عز وجل يرضى عن الصائم ولخالوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك أما المنافق فيقول لماذا أجوع نفسي وأمنعها من الشهوات وأحرمها من لذيذ الطعام والشراب وحسان النساء ولا يدرك ببصره القاصر. ما في الصوم من علو الدرجات وحط الخطئات وإقالة العثرات وإذا عمدنا مثلا إلى الصلاة علم المؤمن ما أعد الله عز وجل للمصلين من أجر وعلم كيف تتساقط خطاياهم واحدة تلو الأخرى وسائر ما في الصلاة من فضل أما المنافق فيقول لماذا أصلي وأرهق نفسي بالقيام والقعود والركوع والسجود وأصب الماء البارد على جسمي وهذا يؤذيني وأضيع وقتي ولا يدري الجاهل أن البركة من الله عز وجل ولا يدرك الحائب أنه رب دعوةٍ دعا بها مصل في صلاته دفع الله بها عنه البلاء ورفع الله بها عنه العناء وجعله الله بها من السعداء اللهم اجعلنا من السعداء يا رب وهكذا في سائر العبادات فحظ المنافق من كتاب الله تعالى ظلمات تظلم عليه وتخيم على عقله وقلبه حظه من كتاب الله الآيات المتشابهات وهي الظلمات إذا سمع قول الله تعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قال بجهله هذا يدل على الكذب هكذا يقول المنافق كيف تخرج شجرة في أصل الجحيم والنار تأكل الخشب هكذا يقول المنافق ولا يدري هذا الجاهل المنافق أن الله على كل شيء قدير وأن النار إنما تحرق ما تحرقه بإذن الله تعالى لقد قال الله جل وعلا للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك بردا وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم ولا يدري الجاهل أن الله جل وعلا جعل هذه الشجرة فتنة للظالمين كما قال تعالى في سورة الصافات إنا جعلناها فتنة للظالمين وإذا مر هذا المنافق على آية كقوله تعالى في بيان عدد خزنة جهنم عليها تسعة عشر كما في سورة المدسر يقول هذا الجاهل المنافق الكافر تسعة عشر إذا نحن قادرون على سحقهم سعتاشر ملك لنحن قادرون على سحقهم واحتلال الجنة بالقوة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 وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يقول الله تعالى بعدها كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر أما المؤمن فيعلم أن ملك واحدا يقدر على ذلك بإذن الله يقدر أن يدمر الأرض ومن عليها بل ويفعل أعظم من ذلك بإذن الله تعالى أيضاً يعمد الكافر المنافق الجاهل إلى الآية كقوله تعالى لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس اختبارا وامتحاناً وتمحيصاً للناس، فيقول المنافق كيف يسرى برجل من مكة إلى بيت المقدس ويرجع في نفس الليلة ولا يملك دابة تحمله لهذا المكان، وكيف يعرج به إلى السماء السابعة؟ ويصبح بين أظهرنا وجهة هذا الكافر المنافق لا يعلم أن الله على كل شيء قدير يقول للأمر إذا أراده كن فيكون سبحانه وتعالى أيضا يعمد المنافق إلى آية تحويل القبلة فيقول لماذا هذا التردد ويخفى عليه قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم علم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله هذا حظ هذا المنافق من كتاب الله عز وجل حظه الآيات المشابهة التي تزيده شكاً وحيرةً وترددا لقلة علمه بالله سبحانه ويقينه به حظه من كتاب الله عز وجل هذا الرعد فإذا سمع آية وعيد ظن أنها ستحل به فورا إذا سمع قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ظن أن هذه الصاعقة ستنزل عليه إذا سمع آية تتحدث عن النفاق ظن أنها تفضحه وأن الناس كلهم يعلمون حاله كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم يظن أن الآيات الكريمات كلها تفضحه وتظهر أمره للناس وتفشي سره كما أنزل الله أمرهم في سورة براءة وقال فيها ومنهم ومنهم ومنهم أي من هؤلاء المنافقين ومنهم ومنهم يتحدث ربنا جل وعلا عن هؤلاء ومنهم ومنهم لذا سميت سورة التوبة بالفاضحة لأنها فضحت هؤلاء سميت بالفاضحة أيضا حظه أي المنافق من الهداية والنور الوارد في كتاب الله هذا البرق فكتاب الله نور وآياته كلها نور يستضاء به ويبصر به المؤمن أما هذا المنافق فيخشى النظر في هذا النور الشديد الذي هو من شدته كالبرق أن يذهب بصره ويصاب بالعمى ويذهب هذا النور ببصره فهذا يكره النور ويحب الظلمات كالخفاش ضعيف البصيرة إذ قال الشاعر فيه خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم فهؤلاء كالخفافيش كالخفافيش يكرهون النور ويحبون الظلمة نسأل الله العافية قال الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يعني إيه خوف الموت والله محيط بالكافرين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أي أن هؤلاء كلما تليت عليهم آيات الكتاب العزيز جعلوا أصابعهم في آذانهم لماذا؟ الجواب لألا يسمع القرآن فيؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فيؤمنوا بالقرآن وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وذلك عندهم كف كيف يؤمنون به وبالقرآن والكفر موت وهذا والله يذكرنا بما حدث مع نبي الله نوح لما قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كلما دعوتهم يا رب جعلوا أصابعهم في آذانهم هل جعلوا الأصابع في الآذان؟ كلا بل هم جعلوا رؤوس الأصابع أو جعلوا رأس أصبع في, في الآذان ولكن هذا كناية عن ماذا؟ عن شدة الأعراض كأنهم وضعوا كل الأصابع في الآذان كناية عن شدة أعراضهم فهنا أيضا يقول تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت فهؤلاء تواصوا فيما بينهم بعدم الاستماع لهذا القرآن بل وباللغو عند تلاوته كما قال تعالى في سورة فصلت. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لماذا؟ لعلكم تغلبون هكذا قالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ثم قال الله جل وعلا والله محيط بالكافرين أي بالكافرين والمنافقين فالله جل وعلا محيط بالكافرين ويدخل في هذه الآية المنافقين ولا حرج أن يطلق على المنافق كافر كما قال بعض العلماء بنص هذه الآية والله محيط بالكافرين أيب المنافقين فهم كفار هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكف فهم كفار ولكن كي نميز هؤلاء عن الكافرين نصفهم بالنفاق وفي زماننا نصفهم نصفهم بالزندقة. كما بينا قبل ذلك منافق نفاق لاعتقاد يسمى في زمان زنديق ولكن كان يسمى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام منافق فيقول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أي خوف الموت والله محيط بالكافرين أي مهلكهم كما قال تعالى إلا أن يحاط بكم وقال بعض العلماء والله محيط بالكافرين أي عالم بهم كما قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ثم قال جل وعلا يكاد أن يقتربوا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا أو جزاء الشنقيطي رحمه الله تعالى الكلام في هذه الآية فقال ضرب الله في هذه الآية المثل للمنافقين إذا كان القرآن موافقاً لهواهم ورغبتهم عملوا به كمناكحتهم للمسلمين وإرسهم لهم وتقسيم الغنائم بينهم وعصمتهم به من القتل مع كفرهم في الباطن وإذا كان القرآن غير موافق لهواهم كبذل النفس والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين كما في سورة النور وقال بعض العلماء كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني إذا أنعم الله عليهم بالمال والعافية قالوا هذا الدين حق ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا الخير وإذا أظلم عليهم قاموا إن أصابهم فق أو مرض أو مصيبة أو ولدت لهم البنات دون الذكور قالوا ما أصابنا هذا إلا من شؤم هذا الدين وارتدوا عنه نسأل الله العافية وهذا الوجه يدل له قول الله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير أطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين قال تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ثم قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بسمع من وأبصار من؟ الضمير هنا يعود على من؟ على من؟ قال بعض العلماء على المنافقين كما تقول يبقى معنى الآية ولو شاء الله لأوقع لا بهم الفضيحة والعذاب نسأل الله العافية ومن العلماء من قال الضمير يعود إلى أصحاب المطر فالمعنى ولو شاء الله لا أذهب ثمهم بالرعد وأبصارهم بالبرق هذا قول آخر لبعض المفسرين ثم يختتم الله الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير نظرنا إلى الفوائد التي تستفاد من هاتين الآيتين من هذا المثل المائي الذي ضربه الله للمنافقين أولاً أن من أسماء الله أنه قدير سبحانه وتعالى قدير على كل شيء أيضا من هذه الفوائد عموم قدرة الله تعالى على كل شيء فهو جل وعلا قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح وغير ذلك وأيضا من هذه الفوائد تهديد الكفار بأن الله محيط بهم قال تعالى والله محيط بالكافرين أيضا من هذه الفوائد أن البرق الشديد يخطف البصر ولهذا ينهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق لألا يخطف بصره هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا الكلام صحيح إن البرق الشديد يخطف البصر كما بين الله تعالى في هذه الآية ولهذا ينهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق أيضا من هذه الفوائد أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما يهلكه لقوله تعالى وإذا أظلم عليهم إقاموا أيضا من هذه الفوائد إثبات مشيئة الله لقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بثمهم وأبصارهم أيضا من هذه الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، وأن يسأل الله أن يمتعه بالسمع وأن يمتعه بالبصر لقول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسن هذا الحديث شيخنا الألباني رحمه الله يبقى من السنة أن تدعو الله تعالى أن يمتعك بالسمع والبصر أن تقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من صفات المنافقين وللحديث بقية قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى في تتمة سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.